الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأيضا هذه المحاضرة الأولى مع هذا الكتاب النفيس جدا وهذا الفن الرفيع المتين ألا وهو أصول الفقه وأصول الفقه هذه لطالب العلم كالأرضية والأساسات التي ترمي بها في الأرض لبنايه طويلة عريضة فلو بنت مثلا برج مئة دور على غير أساس والأرض هشة وضعيف، ما أظن البناء يكتمل حتى ينهدئ أم تخالفون الرأي لابد إذا أردت أنك تبني بنايه قوية فعلى قدر وضع أساساتك في الأرض ترفع الادوار أليس كذلك؟ علم أصول الفقه لطالب العلم وليس لطالب الفقه علم أصول الفقه لطالب العلم على قدر الأساس في علم الأصول على قدر طالب العلم فاستقل من ذلك أو, إيه؟ أو استكسر يعني على قدر مستواك في أصول الفقه خاصة دون العلوم على قدر كونك طالب علم أم لا يميز طالب العلم بالأصول بعلم الأصول لكن علم الأصول ليس ب... بالصعوبة التي درسها إخواننا في ال... الكليات الأزهرية أو ال... الكليات الشرعيه علم أصول الفقه أسهل من ذلك بكثير عرف شرب الماء البارد في ساعات الحر هذا علم أصول الفقه هو أسهل العلو أو هكذا يتخيل لي ومع ذلك أنت أحوج إليه من غير علم أصول الفقه قد يتصور البعض أن علم صعب لكن انا اخالف الرأي في هذه المسألة اريد منك فقط ان تدخل علم اصول الفقه بقلب منفتح وقد طرحت عن ذهنك انه علم صعب انا الان سأصور لك علم اصول الفقه فان لم تفهم من علم اصول الفقه الذي سيأتي كله الا الجملة اللي انا سأتكلم عليها يكفيك ان تكون اصولي ايه هي بقى الجمله دي صليت النبي عليه الصلاه والسلام ليست هذه هي الجمله خلاص بالطبع يعني علم اصول الفقه يقوم على اقطاب اربعه يقوم على ايه اربع اقطاب كما قلت لك الفقه بيقوم على قسمين عبادات ومعاملات اصول الفقه بيقوم على اصول اربعه عايزك بقى تنسى الكتب اللي كنت بكتب ب... اللي هي 500 ورقة اخوة اللي كانوا بيدرسوا اصول فقه وبعدين يتحذف له 300 من الاخر و200 من الاول والباقي المكرم خلاص لا لان عايزك تنسى الحكاية لي هم كلمتين في اصول الفقه اصول الفقه من اسهل العلوم حقا لكن ينقصها التصور ايه بقى التصور ده كما قلت لك ما هو المطلوب من الأصول ايه هو المطلوب منك كأصول او كرجل تدرس أصول ايه الغايه من الأصول استنباط الأحكام من الأدل استخراج بلاش استنباط قد تصعب على البعض لا استخراج الاحكام من الأدل يبقى دول كم كلمة اربع مش كده استنباط الاحكام من ومن ده حرف يعني ما تعدوش كلمه يعطب من الادله دول ك اربع كلمات هي دي اصول الفقه خلاص استنباط الاحكام من الادله حطنا هي دي انت في النهايه تريد ان تقول هذا حلال او هذا حرام هذا مباح هذا واجب هذا بس ده ده مهمه الاصول استنباط الاحكام من الادله علم اصول الفقه اشبه بشجره اشبه بيه بشجره خلاص اشبه بيه بشجره هذه الشجره لها اصل ونريد ان تخرج لنا ثمر تمام كده طيب الشجره دي لها اصل ايه هو الاصل الاصل الشيء المبذول بين اللي موجود معانا ايه الموجود معانا اللي هي الادله اللي هي القران والسنه والاجماع والقياس دي الادله المتفق عليها عند الجمهور وعندنا بقى الاستصحاب وقول الصحابه والعرف وهذه الاشياء يبقى دي دي معاك عندك القرآن هذا المحفوظ حفظه الله عز وجل وعندنا سنة الرسول عليه الصلاه والسلام واجماع الصحابة والعلماء والقياس وهذه الأمور دي موجودة بين ايدين طيب إحنا عايزين إيه من الادله دي عايزين نقول هذا حلال أو هذا إيه حرام يبقى السمرة اللي انت عايزها إيه من الأصول الاحكام اللي هو حلال وحرام وواجب ومستحال اصول الفقه شجره أصلها الادله ومطلوب منها ايه الثمره بتاعتها ايه الاحكام لا دنتو نمتوا مش كده والتفسير كان صعب عليكم ولا ايه خدتوا تفسير النهارده وعلوم القران طب نشطبوهم من عليكم ولا نشطبوا الفقه والاصول الأصول زي ما, زي ما قلت لكم أخوان واحد معه شوية قمحه أو شعير خلاص كده؟ دي اسمها أصول في دكاية بزرتها في الأرض وعايزها تطلع بعد ستة شهور ولا ثلاث شهور وتجمع السمر دي أصول الفقه صعبه دي؟ شجره تفاح حلو التفاح؟ موجود اليمن دوله عند الفكهانية ده تفاح؟ خلنا في حاجة اهون شويه شجره تفاح مثلا انت زرعت الشجرة؟ وبعدين عايز تقطف السمرة في النهاية يبقى عندنا أصل خلاص وفيه فروع بتغذي السمرة وفيه سمرة وفيه رجل بيقوم على هذه الشجره ده اصول الفقه أصل اللي هي الأدلة انت راجل معك شوية غله مثلا شوية شعير بزرتهم في الأرض وحرست الأرض وروتها ومش عارف ايه وبعدين في النهاية حصدت الزر ده اسمه ايه أصول الفقه انت عايزه في النهاية عايز استمر اللي هي الأدل اللي هي الأحكاء الحكم عايز تقول هذا حكمه حلال، وهذا حكمه ايه حرام هذا مستحب هذا مباح هذا مكروه ده اللي انت عايزه كأصول يبقى استنباط الأحكام من الأدل ازاي بقى انت تطل تستخرج التفاحة دي مش لازم بتروي الزرع والأغصان والأعواد دي تعطي الغذاء للثمر عشان تكبر وتكبر والرجل الذي يقوم على الثمرة ده اسمه المجتهد اسمه الايه؟ المجتهد هو اللي هيقطف الثمرة يرعى الشجرة لما تكبر الشجرة وتطلع الثمرة ياخد الثمرة ويحطها في الأقفاص ويحط الرضيء تحت مش كده؟ والتعبنة والكلام ده والصغيرة ويحط الحمر فوق مش كده؟ ده اسمه ايه؟ لا ده احنا نصلوا العيش ايه رأيكم ولا نكملوا كمان شويه ماشي يا اخوانا جيب لنا السبوره دي كده مين يعرف لي اصول الفقه بتقوم على على اقطاب ايه ايه تعريف اصول الفقه كم كلمه اربعه اربعه ايوه ايه هم من ها. تالت ها ثالث خامس ها هو غير الصيغه خلاص لكن احنا عايزين نخليهم هم اربعه عشان يسهل حفظهم استنباط الأحكام من الأدلة يبقى عندنا من الله كلمات أحكاء وأدلة أدتنين أنتم عارفينهم الأدلة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والأحكام هي إيه حرام وحلال وواجب ومستحب ومباح مش كده طيب جميل ارسمها بقى ارسمها إيه ماشي اخوانا الاستنباط دي معناها إيه الرجل اللي هو زرع شجرة ده مش بيرويها ويحط لها سماد والكلام ده ديس ده ايه قواعد الاستنباط قواعد الايه الاستنباط ومن الذي يقوم على الشجرة اسمه ايه المجتهد والمقلد دي عندنا اصول الفقه اربع اقطاع او اربع اقساء قد بيتكلم عن الادله وقد يتكلم عن الاحكاء وقد يتكلم عن قواعد الاستنباط والرابع يتكلم عن الاجتهاد والتقليد هذه اصول الفقه يبقى لو انا حبيت اقولك لك اصول الفقه بيقوم على كام او ايه هي اقطاب اصول الفقه الاربعه ها الادله والاحكام والاجتهاد والتقليد وقواعد الاستنباط وقواعد الايه الاستنباط طيب ما هي ثمره اصول الفقه يبقى احنا تصورنا اصول الفقه بيقوم عليه شجرة اصله الأدل الأذل الذي يعزلنا طلعوا منه الحكم العلاقة بين الدليل والحكم اسم قواعد الاستنباط اسمها قواعد الايه الاستنباط من الذي سيستخرج لنا الحكم من الدليل المجته هذه اصول الفقه هذه ايه اصول الفقه طيب ما هي سمرة دراسة أصول الفقه إحنا بندرس أصول الفقه ليه اولا حتى نتعلم استنباط الأحكام من الأدلة تبتقول لي عم إحنا الأدلة استنبطوها من زمان, زمان. قلت لك لأمه فيه مسائل مستجد. يبقى طالب العلم يتعلم أصول الفقه حتى يستطيع أن يستخرج الحكم للمسألة الجديد يعني الان مثلا لو بساله طفل الانابيب حكمه ايه طفل الانابيب حكمه ايه يعني مثلا يغدو بويضه من المراه ومني من الرجل ويضعه في وسط معين يلائم وسط المراه يلائم وسط رحم المرأة لفتره معينه ثم يؤخذ هذا ويوضع في رحم المراه فما حكم هذا يبقى انا بطلب منك الحكمة؟ الحكم ده انت هتطلعه ازاي بدون اصول فقه هو دي مهمة اصول الفقه استنباط الاحكام من الادله مش انت عندك قران وسنه وما فرطنا في الكتاب من شيء مش كده طيب انت عندك القرآن والسنة وبسألك عن طفل الانبي هل هو موجود مباشرة في الكتاب لا يحتاج الى اعمال راس استنباط لهذا الحكم الجديد من الأدل دي ده أصول الفقه وصلت ولا لا طيب عندنا مثلا مثلا حكم الأسهم والسندات في البنوك حكم التعامل مع البورس ايه حكمه استنباط الأحكام من الأدل يبقى سمرت أصول الفقه استنباط الأحكام للمسائل المستجد والكلام ده مش هاي لانك ممكن النهارده انت في معهد المنظوره ممكن غدا يفتح الله عز وجل عليك ويبوئك منزلة حسنه تكون مرجع للناس ولا لا ولا انت مستبعد هذا لا تستبعد هذا إذا علم الله عز وجل منك خيرا فذلك فضل الله عز وجل ياتيه من يشاء العلم هذا درجة وفوق كل ذي علم علي انت النهارده جالس بتسمع الدرس لعلك غدا تجلس في مكان اعظم من هذا وتحاضر ويسألك الناس وتكون مرجع ولا لا فتعلم أصول الفقه اولا لاستنباط الأحكام للمسائل المستجد الأمر الثاني وهذا بقى من أهمية بمك معرفة مواضع اختلاف الفقهاء والعلماء النهاردة انت لعلك لا تعرف أن المسألة فيها خلاف فممكن أول ما تسمع اتنين من المشايخ بيفتوا ضد بعض تعتبر أن هذا خلاف وازاي بيختلف لكن لما تدرس اصول فقه وتعرف مواطن ومواضع الاختلاف سيكون عندك سعة أفق لانك تعرف هذا قال كذا ليه قال يجوز ليه واستني قال لا لي يجوز ليه لماذا هذا شغل الاصولي مش شغل الفقيه الصرف هذا شغل ايه الاصول لانه اصلا يعرف اصل الحكم هذا من أين جاء المباح جاء منين حرام جاء منين عشان كذا بنقول استخراج او استنباط الاحكام من الأبل كذلك يربي عندك سعة أفق انك ممكن تتقبل أكثر من مسألة وتعرف الراجح والمرجوع في المسألة وليس في مسائل الفقه فقط بل في كل مسألة أنا قلت لك هذا اسم أصول فقه لكن لو شئت ان تسميه اصول العلم ففعل يربي عند طالب العلم معرفة مواضع اختلاف العلماء ولماذا اختلف انت لا بتسمع الفضائيات النهاردة ممكن مسألة معينة تعرض تسمع بعض المشايخ يقول يجوز جزء يقول يستحب والتالت يقول يباح هل فيه ايه ما, ما سر الخلاف هذا لا تعرفه الا من اصول الفقه وليس من الفقه ما شكونا؟ الأمر الثالث يعطيك سعة أفق لأنك تجد مسألة معينة اختلف فيها الشافعي وأحمد مع مثلا مع أبي حنيفة ومادك إذا كان امثال هؤلاء الكبار ليه؟ للفظة في المسألة للفظه في الحديث وهذه اللفظة تحتمل معنيين تحتمل إيه؟ معنيين فعلى هذا بعضهم حمل على هذا المعنى وبعضهم حمل على هذا المعنى فصار في خلاف يبنت انت بدل من انت متوقع ان الخلاف لا يمكن ان يتخيل لا دا الخلاف في لبس وبالتالي يكون عندك ايه رحمة للخلق اذا اختلفوا في مسألة معينة لانك عارف سبب الخلاف هذه مسألة مما يسع فيها الخلاف او لا يسع فيها الخلاف يب فرق بقى من واحد بياخد الكلام على ظاهره ورجل تعلم العلم فتأصل فيه الامر الثالث من ثمرات دراسه أصول الفقه الترجيح عند أقوال المجتهدين الترجيح بين أقوال المجتهدين عند الاختلاف منتصر عندك عدة كعدتهم أو أقل يعني يعني مثلا بدل ما كنت في الدرج الان نزلت معهم برضو في الساحة والكلام ده وبدأت تأخذ وتدهم كنت بعيد عن ساحات الوغى والكلام ده والنزاع لكن ايضا اشتركت بجزء نعم, نعم. نعم. انما ياتي الادب بمعرفه العلم العلم اساس الادب نعم الامر الرابع ان دراسه اصول الفقه وسيلة للتصدي للمتلاعبين بادله الشر وسيله انت الان صار عندك يعني مثلا يمكن ان تجد شافعيا كح خلاص وانت الان تعرف مذهب اصول مذهب الشافعيه لكن مثلا لما تاتي مساله على خلاف الهوى يم يخالف المذهب زي مثلا مسائل الختان مسائل الايه الختان مساله الختان عند الشافعيه ايه واجب ماشي لكن صاحبنا مثلا الذي كان يتبجح قديما بانه شافعي الآن خالف مذهبه مش كده طول عمره شافعي الآن صار شازلية خالف المذهب ليه اصل اللي بيتبنى قضيه ال الختان ضده في في سير الدعوه فخالف المذهب خالف مذهبه وخالف منهجه لينتصر لعقيدته الصوفي انه بيخالف الوهبيه والسلفيه والكلام ده ايضا ده تلاعب لانه ما حاد لدليل انما حاد لهوى رجل شافعي مش كده وراس خالف في مساله الحجاء. الختان ليه مع ان اصلا مذهبه بيقول بوجوب الختان للنساء لكن هو الآن الاتجاه مش عايز ختال للنساء يبقى تنزل المرادة ولا ما تنزلش تنزل ده تنزل وتطلع خالص بر خلاص بعد ما كان الختان يقول لك لا بدل الشافعي ما يقول واجب هو يطلع ولا لا ده تعدي على حريات وحقوق المرأة والكلام يعني من واجب ده حتى مش ينزلها لمستحب ده جعلها من التعدي على بدن المرأة يعني ده لو قلنا بلازم القول يبا يعني ضيع كلام الشافعي رحمه الله مش كده ولا لا مصيب هذا نوع من التلاعب لا يعرف الا بدراسة اصول الفقه الامر الرابع او الخامس وسيلة للتصدي للمتلاعبين بدلاله الادله الشرعية بدلاله الادله الشرعية بدلاله الادله الشرعيه ما في فرق بين الدليل والدلاله الدليل خلاص عرفته اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدلاله بقى اللي هو ما يؤخذ من الدليل اللي هو ايه فهم الدليل مش كده الامر الرابع او الخامس الرابع ولا الخامس السادس ما فيه, فيه في المجالس معذره يعني يبقى في جماع زي العمد كده عارفين العمده عدندك عارف عمده ولا لا عندك عمده طيب خلاص ما نغلطه بشكل الامر السادس الخامس معرفه علا للاحكام معرفته وهذا يعني من افضل ما يكون طيب احنا عندنا كتب اصول الفقه ايضا في كتب متقدمه او كتب يعني في مراحل متقدمة من الدراسة وايضا في كتب بيبتدئ بها طالب الاصول طبعا من الكتب المتقدمة زي محصول الرازي وكتاب الغزالي اللي هو المستصفى. لكن بداية اغلب الذين صنفوا في اصول الفقه كانوا من المعتزلة كانوا من المعتزلة. يعني الذين يعملون العقل كثيرا في النصوص الشرعيه وقد يخرج عن حده قليلا مثل الزمخشري والرازي والغزالي وايضا من الاشاعره او المعتزله فنحن عندنا كتب متقدمه لكن المعاهد ايضا العلمية تدرس في هذه الاونه بعض الكتب التي تدرس كمرحلة أولى وبداية في أصول الفقه قد يدرس كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف وكتاب أصول الفقه لأبي الزهرة كتاب أصول الفقه للأشقر أيضا كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عسaimin رحمة الله للجميع كتاب البيان المأمول في علم الأصول للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شروح متن الورقات سواء الشيخ ابن عسيمين او غيره الشيخ عبدالله الفوزان وغيره او اصول الفقه للشيخ وهبه الزحيدي سوري طيب لكن نحن وقع اختيارنا ان شاء الله على كتاب الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان كتاب الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان فلماذا وقع الاختيار على هذا الكتاب اولا كتاب أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان من اول مميزاته وأهم مميزاته وما لا تجده في الكتب التي ذكرتها جميعا أنه يجري على طريقة الأصوليين في الأصول يجري على طريقة الأصوليين يعني إيه في كتاب يتكلم في اصول الفقه لكن ليس على طريقة الاصوليين يبسط المسألة ويخرجها عن حدها فانت إذا, وجدت اذا اردت ان ترقى درجة لا تجد الكتاب اللي انت درسته خدمه ليه؟ لانك تجد الكتب اللي هي كتب الاصول الصرف مختلفة عن اللي انت درسته خلاص؟ بخلاف ما لو ابتدات بكتاب في نفس الترتيب فتجد ان انت نفس المسألة لو حبيت تتوسع فيها كأنك عارف مكانها في الكتب اللي اعلى منه ولا لا لانه نفس الترتيب بنفس المساء لكن الفكرة ان هذا الكتاب يختصر بعض الشيء والكتب الاخرى تتوسع فيه يبقى انت سلكت سبيلا مستقيما في درسة الاصول خلاص هذا اهم ما في كتاب اصول الفقه اهم ما فيه أنه بنفس الدرجة يعني احنا قلنا أصول الفقه أربعة الأقطاب الأربعة الأحكام والأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والتقليد وهو دي فصول الكتاب الأربعة الكتاب اربع أبواب الأحكام والأدلة وقواعد الاستنباط والاجتهاد والتقليد فقط حينما تنتهي من الكتاب وتريد أن تخرج مثلا لمحصول الرز لمحصول الرز او مستصفى الغزائر او غيره من الكتب المتقدمة الكبيرة تجد نفس الترتيب ونفس التقسيم ونفس الشغل فهو كتاب يجري على طريقه الأصولية الا ان فيه ثلاثة عيوب او ماخذ يعني الاول ما احنا ذكرنا ميزة هذا الكتاب دون سائر الكتب هذا سبب اختيار الكتاب خلاص لكن لا نريد ان نتكلم عن الكتب الاخرى ان كل كتاب فيه خيط وقد يبسط في بعض المسائل لكن هذا الكتاب كطريقة هو على طريقة الأصوليين وإحنا مهمتنا في درسة الأصول أن نتكلم ودي مسألة مهمة جدا لطالب العلم أن يتكلم في كل فن بلسان أهله بلسان إيه؟ أهله يعني ما تروحش تتكلم في الحديث بلسان الفقيه يمضعف كلامك ولا تتكلم في الفقه بلسان المحدثين يضعف كلامك برضه كذلك تتكلم في الأصول بلسان من؟ بلسان الاصوليين عشان كده انت بتدرس كتاب على طريقة الاصوليين خلاص اخوانا وده مما يعطيك قوة وهذا الكتاب ينقلك درجة اعلى من كل الكتب التي ذكرته حقيقة ومما يؤيد كلامي ان مشايخنا الكرام منهم من انتهى من شرح هذا الكتاب الشيخ عبدالعظيم بدوي حفظه الله عز وجل شرح هذا الكتاب أكثر من مرة في دروسي وكذلك في المعاهد التي يدرس فيها يدر يدرس هذا الكتاب خاصة وكذلك الشيخ إبراهيم شهين حفظه الله تعالى لما ابتدع في شرح الأصول ابتدع في هذا الكتاب وكذلك الشيخ وحيد بالي حفظه الله أيضا لما شرح الأصول شرح هذا الكتاب أو يعني ابتدع فيه لكن لم ينتهي منه الشيخ وحيد ولا الشيخ إبراهيم نا الشيخ عبد العظيم انتهى منه مرتين اظن ان كان لا يعلق كثيرا لكن الشيخ يمضي فيه سريعا طبقا للخطة اللي ماشي به ماشي اخوانا فهذا الكتاب يعني مما وقع اختيار المشايخ عليه مما يؤيده ما أخذ هذا الكتاب ثلاثه الاول انه شحن الكتاب بالمواد القانونيه يعني دائما بعد ما اتكلم في كل مسألة يقول وفي القانون العراقي كذا وفي القانون المصري كذا بالمواد القانونية لكن عذره أنه الدكتور لما درس هذا الكتاب كان يدرسه لطلبة الحقوق فبالتالي لازم يعمل لهم مقارنة مع القانون الشرعي القانون الوضع الأمر الثاني انه يجري في بعض الصفات على طريقه الاشاعر وهذه سننبه عليها لانها قليله يعني. كم موضع كذا قد ننبه عليه ان شاء الله انه يجري في بعض المواضع على طريقه التاويل للصفات كالاشاعر الامر الثالث ذكره لمذهب الجعفريه مع مذاهب العلماء مع مذهب الايه؟ العلماء مذهب الجعفري اللي هو المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري طيب ليه لانه ايه عراقي تعرفون العراق كانوا مبتلون بايه بالشيع فهو كان يذكر مذهب المذهب الجعفري اللي هو المذهب الشيعي الامامي الاثني عشري هذه هي يعتبر ماخذ الكتاب مع مذاهب العلماء على مذهب الجعفريه حقيقه يعني ليس بمذهب وكان كان يذهب ينسب الى جعفر الصادق رحمه الله الا ان الشيعة افتروا هذا الكلام على على جعفر رحمه الله واحنا لو اخرجنا من كتب الشيعة او من مذهب اللي هو الفقه الكلام الذين يخالفون فيها اهل السنه ما بقي فيه إلا كلام يوافق أهل السن لكن هم خلطوا الحق بألف باطل الدكتور عبد الكريم زيدان مؤلف الكتاب عراقي ولد في بغداد ودرس في كليات الحقوق والشريعة في بغداد وتولى أستاذية الشريعة الإسلامية وحصل على درجة علمية أيضا من جمعة القاهرة بمعهد الشريعة الإسلامية في القاهرة قديما وطبعا من أهل السنة ليس شيعي طبعا هو من أهل السنة وتولى أستاذية الشراع الإسلامية ورئيس قسمها بكليات الحقوق وأيضا شارك في كثير من الندوات العلمية في مكة المكرمة و... وجد بالمملكة العربية السعودية وعضو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وله اكثر من كتاب يعني له حوالي أكثر من سبعة كتب منها كتاب اللي هو الموسوعة في أحكام المرأة والبيت المسلم أخذ عليه جائزة الملك فيصل الأزون ولو أكثر من كتاب وله كتاب في أصول الدعوة يعني هذا اسمه إيه الوجيز في أصول الفقه أيضا له كتاب اسمه الوجيز في الدعوة أو أصول الدعوة ولو أيضا كتاب في القواعد الفقهية فهو أصولي قح أصولي متين يعني ويظهر هذا من من كلامه ومن من هذا الكتاب خلاص منهجنا الدراسة هذا العام اللي هو العام الأول دراسة الفصل او الباب الأول والثاني من الكتاب يعني هذا الكتاب سيكون على مدار السنتين سيكون على مدار السنتين لكننا, نعم لكننا سنقرأ الكتاب كلمة كلمة ونعلق عليه ونفصل في مسائله ونسهل الكتاب إن شاء الله عز وجل نعطي تصوير لكل مسألة وكما قلت لك الكتاب سهل جدا اذا لم تخرج الا بانه يقوم على اقطاب اربعه اللي هو الدليل الدليل بين يديك اللي هو القران والسنه كده كده معانا اهو والحديث وبعدين انت بقى كرجل مجتهد او كذا بمن هذا الدليل تريد ان تستخرج الحكم تريد ان تستخرج الايه الحكم تقول قال الله عز وجل كذا وكذا إذن الحكم حرام ليه طبعا لقواعد الاستنباط اللي هي قواعد معروفه زي العام والخص وكذا سنتعرض لها ثم النظر إلى مقاصد الشريعة ثم قواعد الترجيح اللي هي قواعد الترجيح والنظر في القواعد الفقهية والأصولية ويكون معنا مثلا علوم زي علم الناسخ والمنسوخ وغيره من العلوم فنتوصل في النهاية الى الحكم الشرعي الذي يقوم بهذا الدور اسمه ايه المجتهد الايه المجتهد فندرس القطب الاول نتكلم فيه تبعا لتصنيف الكتاب تعرض اولا للحكم فنتعرض فيه للاحكام التكلفية واللي هي الاحكام التكلفية تنقسم الى احكام أو الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكلفية وأحكام وضعية. طيب ومن هو الحاكم؟ هل هو العقل أم هو الله عز وجل؟ يعني هل يصلح العقل أن يكون حاكما؟ ولا لا؟ فنتعرض لهذا. ثم الباب الثاني يتكلم فيه عن عن الدليل. هو القرآن والسنة وحجية السنة وهل الحديث؟ اللي هو بسموه احاديث الأحاء هل تصلح في احكام العقائد ولا لا ثم الإجماع وهل يعد الإجماع دليلا أم لا ثم القياس وما هي أركان القياس ومن يأخذ بالقياس ومن يخالف ثم مثلا الأدلة المختلف فيه زي الاستصحاب والمصالح المرسلة نعرف يعني استصحاب يعني ايه مصالح مرسلة قول الصحابي هل يعد قول الصحابه حجه ام لا واقوال العلماء في ذلك خلاص عندنا مثلا العرف والعاده وعمل اهل المدينه عند المالكيه مثلا يعني ثم الباب الثالث في قواعد الاستنباط اللي هو العام والخاص والمطلق والمقيد ثم النظر في مقاصد الشريعة والنظر الى الحاجات والتحسينيات والضرورات الضروره اللي هو ما اكلش هيموت مش كده الضروره اسمها ايه واحد في صحراء لو ما اكلش ميتا سيموت ده اسمها ايه ضروره طب والحاجه اخف منها بشويه مش كده اللي هو عايز ياكل عيش عشان يعيش صح التحسنيات بقى ان هو مثلا ايه يوم ياكل لحمه ويوم ياكل سمك مش كده يوم مثلا يحلي بتفاح ويوم يحلي بايه بعينها طب حتى هذا حاجة موجودة لي منذ بطيخ بطيخ بطيخ ماشي كده باسمها ايه تحسنيات من اللي بيحب البطيخ ده طيب خلاص اخبالنا ثم الامر الثالث او الباب الثالث اللي هو الاجتهاد والتقليد. اللي هو شروط المجتهد من يصلح مجتهده والعامي اللي هو زي حالتنا كده اللي هو المقلّ هل يجتهد المقلّ ولا لا اللي هو مثلنا كده ممكن يجتهد المقلد من هو المقلد ومن هو المجتهد ما الفرق بين المجتهد والمقلد وهل يجتهد المقلد طب المجتهد ده ممكن يقلد يعني مجتهد بس ممكن يقلد ولا لا وهكذا ده ده علم اصول الفقه ده اللي احنا هندرسوه على مدار السنتين ان شاء الله عز وجل خلاص اخونا يبقى اذا جنب من رأسك تماما أن أصول الفقه سعر جدا أصول الفقه أسهل علم مما ستدرس خلاص اخوانا وانت اذا دخلت بشهية مفتوحة لأصول الفقه بالذات تحب هذا العلم جدا اكثر من سائر العلوم خلاص يبقى الكتاب اللي هندرسون هو كتاب الوجيز في أصول الفقه الدكتور عبد الكريم زيدان سنقرأ كلمة كلمة ونعلق عليه ان شاء الله عز وجل اقول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله